هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتغفى من قبل ولكبل طيلون هو الذي لم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبون كِتَابٌ يُرْسَلُ نَاذِرِينَ يُرْسُلُونَ فَسَوْفَ يُعْلَمُونَ إِذِ الْأَنْهَارُ كَذٰلِكَ يُبْدِي اللَّهُ غُرَّتَ ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مسوى المتكبرين pa ila